أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فانجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الشيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مَثَلُ the example of those who took from Allah the elders like the example of the monkeys took place in the house. And if the houses of the monkeys were the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 ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتقطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم منه